إذا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع الله لمن حمده اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك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 وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية ولا حول ولا قوة إلا بك الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلنا وأن تجبرنا أن تقبلنا وأن تجبر قلوبنا وأن تجيرنا من النار بقدرتك وأن تعطينا من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر اسعده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 أمن بغناك على فقرنا وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا المنن السابغة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة يا من توحد بالملك فلا ند يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته اغفر للمسلمين والمسلمات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 اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وأن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعل حبك في قلوبنا أعظم من حب النفس والأهل والمال والولد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارزقنا برهم اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا ولا يرفع عليهم صوتا اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان من والدينا مديونا فاقض دينه ومن كان منهم مريضا فعجل بشفائه اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل لوالدينا بين هم الدنيا وعناء الآخرة اللهم من كان من والدينا حيا اللهم فاطل عمره وأحسن عمله وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة ومن كان منهم تحت أطباق الثرى اما أو أبا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم وافتح لهم بابا إلى جناتك جنات النعيم يأتيها من روحها وريحانها اللهم املا قبورهم رضا وسرورا ونورا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة